بسم الله الرحمن الرحيم يسروا اخوانكم في موقع التوحيد ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايها الاحبة في الله يسروا اخوانكم في تسجيلات الرعاية الاسلامية بريعا يقدموا لكم هذه المحامرة والتي هي بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأحفار والمنافقين لفضيلة الشيخ صلح ابن فوزان الفوزان هو الذي ألكه بجامع الأمير عبد الرحمن ابن عبد الله آل سعو بمدينة الريا في الثامن من شهر يذي القعدة لعام 1424 من الهجرة النبوية والان نترككم مع ماده هذا الشرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فانه مع هذه الاحداث التي حلت بالامه يحسن بالمسلم أن ينصب بشيء من احكام الفقه الاسلامي في قضايا الجهاد والسياسه الشرعيه ومعنى في هذا في هذا اللقاء وهذا المجلس المبارك بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان فوزان عضوها يتكبر العلماء وعضو الأزمة الدائمة الإرتاء يحدثنا بما ينفع بإذن الله تعالى في هذا الصدد سليم المولى جل وعلا تلقيق للجميع المحاضرة بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الكفار والملافقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله في الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كرئ المشركون صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده أما بعد الموضوع كما سمعتم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الكفار والمنافقين الكفار هم الذين جحدوا رسالات الرسل منهم من أنكر وجود الرب سبحانه وتعالى وهم المعطلة والدهرية ومنهم من أقر بوجود الرب سبحانه وتعالى ولكنهم أشركوا معه غيره بالعبادة فهؤلاء هم المشركون ومنهم من أقر بوجود الرب سبحانه وتعالى وربوبيته ولكنهم أنكروا العسالات فقالوا ما أنزل الله على بسر من شيء الرسالات وقالوا لا يمكن أن يكون رسول من البشر لأن البشر كلهم سوى فلا يمكن أن يكون الرسول منهم وإنما يقترحون على الله نرسل ملائكة نرسل ملائكة من ملائكته قال الذين كبروا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أمهسهم وعتوا عتوا كبيرا ومنهم من يؤمن بالربوبية ولكنه يجهد البعث والنشور زعم الذين كبروا أن لا قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وذلك على الله يسير فالكفار قوائف مختلفة في نحلهم ومذاعبهم كلهم يجمعهم اسم الكفر والكفر في اللغة هو السفر والتوقف فهم كفروا لمعنى أنهم ستروا الحق وأخفوه وجهدوه وأما المنافقون فالمنافق مأخوذ من نافق إذا أظهر الشيء وهضنا غيره. أظهر شيئا وأخفى غيره فهم أظهروا الإسلام وعطنوا الكبر هؤلاء هم المنافقون مغفوظ من النفاق وهو الخروج لأنهم خرجوا من الدين خرجوا من الإسلام وعطنوا أظهروا أنهم مسلمون وهم في الحقيقة كفار وإذا نظرنا في حالة العرب قبل بعضة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله سبحانه وتعالى وكما هو معروف في التاريخ والسير أنهم كانوا قبل بعضة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين كما قال الله جل وعلا في ضلال مبين ليس عندهم هدى لأن آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وقد مضى على رسالته فترة طويلة فترة طويلة لم يبعد فيها رسول فاليهود والنصارى حرفوا كتبهم وغيروها وبدلوها وتحولوا عن دين أنبيائهم إلى دين محرف زينوه من على حسب أهوائهم ورغباتهم هذه حالة أهل الكتاب وأما حالة الأميين وهم الذين ليس لهم كتاب فهي أسوأ لأنهم ليس لهم كتاب أصلا لهم يتعبدون بالجهل والضلال والشرك بالله عز وجل عبادة الأصنام عبادة الأشجار عبادة الأحجار عبادة الأشخاص من الأولياء والصالحين والملائكة فهم ليس لهم دين لا كتاب ولا دين فصاروا يتخططون في دينهم كل يتبع هواه وما يجد عليه آباءه وقبيلته هذا من ناحية الدين من ناحية الدنيا كانوا ضائعين ليس لهم دولة وليس لهم مصادر اقتصاد الا بالنهب والسلب والاعتداء والغارات بعضهم على بعض فكانوا دائما دائما في تناحر دائما في اعتداءات يأكلوا اول يوم غني فقيرهم وكانوا ياكلون ما هب ودب على وجه الارض ياكلون الميتات ياكلون الميته سماك الله تعالى عنهم وياكلون الدم وياكلون ما وجدوا من غير تقيد لطيبنا الخبيب حلالنا الحرام كانوا يتعاملون بالربا ربا الجاهلية الذي هو أشد الربا وهو مضاعفة الدين على المعسد الذي يعجز عن السداد يضاعفون عليه الدين مرات ومرات يقولون إما أن تسدد وإما أن نضاعف عليك الدين حتى يتراك قال الله جل وعلا يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة هذا كان بالجاهلين فهذه حالتهم الدينية وحالتهم الاقتصادية وحالتهم السياسية ليس لهم جماعة وليس لهم إمام وليس لهم دولة وإنما كانت تتحكم فيهم دول الشرق والغرب للروم الروم والفرص عم الشرك والكبر في الأرض واشتد واشتد الظلام هدينا الله سبحانه وتعالى برحمته لطلوع الفجر فبعث الله عليه وسلم بعث محمدا صلى الله عليه وسلم والبشر كله في ظلام دامس في ظلام دامس بعثه الله سبحانه وتعالى بالهدى الذي هو العلم النافع ودين الحق الذي هو العمل الصالح بعثه وهو شخص واحد في عالم يموت بالضلال والكفر والشرك والعدوان لكنه سبحانه فكفل بنصره وتأييده عليه الصلاة والسلام يصور هذا قوله تعالى لقد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال تعالى هو الذي بعثت الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والشكل وإن كانوا من قبل يعني نفس الجاهلية لفي ضلال وليس ضلالا عاديا بل في ضلال مبين غلال غليظ والعياذ بالله كل أهل الأرض ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم يعني أبغضهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب بقايا من أهل الكتاب كانوا متمسكين لدين الأنبياء ولكنهم انقرضوا قبل البعثة فعند ذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن يرحم أهل الأرض قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مكة أم القرى جوار الكعبة المشرفة بيت الله العتيق بعث هذا النبي الكريم من أشرف أسرة وأشرف نسب من سلالة الأنبياء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بشيرا ونذيرا كافة للناس بشيرا ونذيرا مهمة عظيمة مهمة صعبة ولكن الله جل وعلا يعينه ويسدده ويحميه ويسر له من يناصره فامتفل أمر ربه سبحانه وتعالى <تصفيق> يا ايها المدثر قم فاذكر وارتق فكذا كبدك فرجئ هاجر والهجر ترك فرجئ هاجر ولا تمل تستكبر ولربك فصبر فانفذ امر ربي سبحانه وتعالى وقام يدعو إلى الله في وسط عالم يموت بالشرك والكهر والظلالات قام يدعو إلى ربي في مكة فلقي من المشركين عناداً ولقي منهم معارضة ولقي منهم تهديدات ولقي منهم استخفافا به صلى الله عليه وسلم سموه ساحر شاعر مجنون معلم إلى غير ذلك من الألقاب حذروا الناس منه ولكنه صلى الله عليه وسلم صبر وقام بالأمر وانتزل أمر ربيه فدعا إلى الله فيسر الله له من اتبعه لكنهم قل أبو بكر الصديق وبلال لما سئل صلى الله عليه وسلم من معك على هذا الأرض قال حر وعبد حر وعبد أبو بكر حر وبلال عبد رضي الله عنهما ثم تبعه الأفراج تلو الأفراج وهو يدعو إلى الله والمشركون يهددونه ويتوعدونه فهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وآثقا لوعد الله عز وجل وأيده من دخل معه ولكنهم لقوا من المشركين أذن شديدا الضعيف من المسلمين يعذبونه عذبوا بلالا رضي الله عنه أشد العذاب بالضرب وإلقائه على الرمضى في شدة الحرب يسحبونه ويضعون عليه الصخر على صدره يريدونه أن يرجع عن دين محمد وهو يقول أحد أحد ثم الذين لهم قبائل تحميهم كأبي بكر والذين لهم قبائل تحميهم لا يستطيع المشركون والرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع المشركون أن, أن يصلوا إليهم بالأداء لأجل قبائلهم التي تغار لهم نقوى على هذه الحالة في عناءٍ ومشقة وصبر على دين الله رسول الله عليه وسلم يسر الله له عمه أبا طالب فكان يحميه من ألا قومه وهو مشرك يحميه من ألا ولا يقدرون أن يصلوا إليه ومعه زوجه خديجة رضي الله عنها المؤمنة الصابرة القوية كانت أيضا تنفس عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتسري عنه وإذا شك إليها قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدم فكانت رضي الله عنها كانت تسري عنه الهموم وتروح عنه ما يجد من أذى قومه ثم مات أبو طالب وماتت خديجة في عام واحد فحزن النبي صلى الله عليه وسلم واشتد أذى المشركين عليه وكان يعرض نفسه على القبائل في الموسم في موسم الحج يأتي إلى الناس في منازلهم في ميناء ويدعوهم إلى الله ويعرض عليهم الإسلام ويقرأ عليهم القرآن ثم إنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف لما اشتد به الأذى ومات من كان يدافع عنه خرج إلى الطائف يعرض عليهم الدعوة لعلهم أن يستجيبوا عرض عليهم الدعوة فردوه ردا قبيحا وأغروا عبيدهم وسفهاءهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عاقبه عليه الصلاة والسلام وليس معه إلا مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه مدافع عنه فاجع إلى مكة ولم يستطع الدخول إلا بجوار المطعم بن عدي بجوار المطعم بن عدي وهو مشرف فأجاره المطعم ودخل مكة وطاف بالبيت ثم إنه اشتد أداهم عليه وحاصروه هو من معه في الشعب وقاطعوهم وكتبوا صحيفة بمقاطعتهم علقوها بالكعبة ومنعوا البيع والشراء معهم ومنعوا التزويج بينهم وبينهم حتى اشتد بهم الأمر في الشعب شصار حصار شديد ليس لهم ما يأكلون ولا ما يشربون ولا ما ثم إن عقلاءهم سعوا في نقض الصحيفة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشعف فلما كان في موسم الحج عرض نفسه كالعادة على القبائل فوجد نفرا من أهل المدينة من الأوس والخزرج فعرض عليهم دعوته وقرأ عليهم القرآن فقال بعضهم لبعض إن هذا الأول رجل الذي كانت اليهود تهددكم به ويقولون إن خرج لنكونن معه ونقاتلكم فبادروا إليه لا يسبقوكم إليه لا يسبقكم إليه اليهود فبادروا وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في العقبة عند العقبة البيعها الأولى بايعوها على, على الإسلام وعلى النصرة ثم رجعوا إلى بلادهم وبلغوا قومهم فأسلم عدد كثير منهم ثم وافوا الموسم في العام الذي بعده أكثر مني قابل فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والهجرة أن يهاجر إليهم وأن يحموه لما يحمون منه أنفسهم وأولادهم وأموالهم فبايعهم صلى الله عليه وسلم على الهجرة إلى المدينة وبعد ذلك أدن لأصحابه بالهجرة فكانوا يخرجون لأن المشركين لا يسمحون لهم بالهجر لكن كانوا يخرجون متسلمين خفية ويحصل عليهم ما يحصل من الأذى بقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى أن أدن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجر وأخبر أبا بكر الصديق وقال الصحبة يا رسول الله على فأعد أبو بكر رضي الله عنه راحلتين وأعد زادا للسفر وخرج إلى الغار إلى غار ثور جنوب مكة واختفي فيه بينما المشركون كانوا مترصدين له عند باب بيته يترقبون خروجه ليقتلوه كما قال الله جل وعلا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين خرج من بينهم وهم يتحرون خروجه ولم يشعروا بخروجه من بينهم وأمر علي رضي الله عنه أن ينام على فراشه والمشركون ينظرون إليه يضنونه الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام علي رضي الله عنه على فراش الرسول صلى الله عليه وسلم المشركون ظنوا أنه الرسول فبقوا ي 하게ترصدون النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وهم لا يشعرون ودر على ربوسهم التراب وذهب هو وابو بكر الى غاري ثور في جنوب مكة حتى يحتفي خبرهما واختفي اما خرج علي اسططى في ايديهم ما كان هذا هو الرسول الذي يريدون قتله اسططى في ايديهم وذهبوا يطلبون الرسول في كل وجه واجروا من يأتيهم به حيا ومينا فانطلقوا في الفيافي وفي الطرقات لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم مختف بالغار هو وصاحبه أبو بكر هو بنت أبي بكر أسمى رضي الله عنها تأتيهم بالطعام كفية تأتيهم بالطعام كفية وراعي غنم أبي بكر يمر عليهم يشربون من لبنها ثم تمر من أمام الغار وتخفي الأثر ولا يجدون أثر جاء المشركون وقفوا على الغار وقفوا على الغار ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت أرجلهم تحت أقلهم لما وصلوا إلى الغار خاف أبو بكر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فأنزل الله قوله تعالى إلا تنصروه وقد نصره الله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 وجاء جاء رجل مع مع البعيرين دليل يدلهم على الطريق وهو عبد الله بن أريقق الذي جاء بالراحلتين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وركب الراحلتين وذهب إلى المدينة هذه هي الهجرة هذه هي الهجرة فلما وصل إلى المدينة رحب به المهاجرون والأنصار أشد الترحيب وفرحوا به وكل ياخذ بخطام ناقته ويريد منه ويطلب منه أن ينزل عنده في بيته والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها مأمورة يتركوا الناقة فإنها مأمورة تسير بأمر الله فركوها حتى ذهبت إلى موضع مسجده صلى الله عليه وسلم فبركت في هذا المكان ثم أقامها صلى الله عليه وسلم أقامت ثم عادت وبركت فعند ذلك نجل الرسول صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه بقي عند أبي أيوب إلى أن بنى المسجد والحجرات ثم انتقل صلى الله عليه وسلم إلى بيته لما هاجر إلى المدينة ووجد الأنصار والأعوان أمره الله بالجهاد أمره الله بالجهاد لجهاد الكفار والمنافقين وكان قبل ذلك يوم كان في مكة أمره الله بالجهاد الدعوة إلى الله فقط بالدعوة إلى الله فقط ونهاه أن يمد يده أو أن يخدث شيئا في مكة وأمر المسلمين بكف أيديهم والابتصار على الدعوة بالقرآن قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا هذا في مكة جاهدهم بالقرآن فقط ينحمل سلاح وإنما وجهاد للدعوة فلما هاجر إلى المدينة ووجد الأعوان والأنصار وجيش التوحيد عند ذلك أمره الله بالجهاد فقال جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير كما في سورة التوبة وسورة تحريم أمره بجهاد الكفار الذين أظهروا الكفر وصرحوا بالكفر وجهاد المنافقين الذين أخفوا الكفر في قلوبهم وأظهروا الإسلام في جاهد الكفار والمنافقين الكفار جاهدون بالسلاح وأما المنافقون فيجاهدون بالحجة ورد شبهاتهم لأنهم أظهروا الإسلام أظهروا الكم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل منهم على نيتهم ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى وسبب النفاق مكة ما كان فيها نفاق يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما كان هناك منافقون ولما هاجر إلى المدينة وظهرت قوة الإسلام خصوصا بعد وقعة بدر كان هناك أناس لا يريدون الإسلام ولكنهم يريدون أن يعيشوا مع المسلمين يريدون أن يعيشوا مع المسلمين وهم لا يريدون الإسلام فظهر النفاق أظهروا النفاق لأجل يتخذوه جنة اتخذوه جنة اتخذوا أيمانهم جنة يعني سترة فأظهروا الإسلام لأجل أن يعيشوا مع المسلمين الرسول قبل منهم صلى الله عليه وسلم قبل منهم علانيتهم وكل سرائرهم إلى الله سبحانه وسعال والله أمره بجهاد الكفار والمنافقين فدل على أن المنافقين يجاهدون لكن باللسان لا بالسلاح لأنهم أظهروا الإسلام ومن يظهر الإسلام لا يقتل يكف عنه وسريرته إلى الله سبحانه وتعالى لكن إذا ظهر منه كلام خبيث أو شبهات فإنه يجب على المسلمين أن يردوا عليه وأن يدمه شبهاته هذا هو جهاد المنافقين جهادهم بالإنكار بالكتابة بالخطبة بالمحاضرة لرد الشبهات التي يدلون بها حتى لا يغتر بها أحد هذا جهاد مدافعة الجهاد معناه المدافعة بل للهد في المدافعة هذا جهاد فالرد على أهل الضلال وعلى أهل الزيغ والإلحاد فهذا جهاد في سبيل الله عز وجل يكتب لصاحبه أجر المجاهد وأما جهاد المشركين فهو بالسيف ولكن قبل الجهاد, قبل الجهاد بالسيف يدعون إلى الله يدعون إلى الله فإن ودخلوا في الإسلام كف عنهم وقبل منهم إسلامهم وصار لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وهذا هو المقصود المقصود أن الناس يدخلون في دين الله عز وجل ليس المقصود قتلهم واخذ أموالهم لا المقصود أن يدخلوا في دين الله لمصلحتهم هم اخراجهم من الظلمات الى النور اخراجهم من النار الى الجنة لمصلحتهمهم فان عبوا قبول الدعوة فالكفار ينقسنون الى قسمه اهل الكتاب وغير اهل الكتاب فاهل الكتاب يخيرون يخيرون اما بالاسلام واما بدفع الجزية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 فإما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزيه ويبقىوا على دينهم لكن يبقون تحت حكم المسلمين اذله صاغرين لا يكون لهم شوكه لا يكون لهم شوكه ولا يكون لهم نفول وانما يكونون تابعين لحكم المسلمين اما اذا كانوا غير كتابيين فيخيرون بين عمره إما الإسلام وإما القتال إما الإسلام وإما القتال إذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين قتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم واقعدوا لهم كل مرسل آتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء إذا تابوا تاب الله عليهم إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلهم قل للذين كفروا إيجنته يغفر لهم ما قد سلف فإذا تابوا تاب الله عنهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم هذا الغرض من الجهاد الغرض من الجهاد مصلحة البشرية وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وإخراجهم من النار إلى الجنة فالمصلحة في جهاد الكفار راجعة إلى الكفار أنفسهم رحمة بهم لأجل إخراجهم من الكفر إلى الإسلام الذي هو دين الله الكفر الذي هو دين الشيطان إلى الاسلام الذي هو دين الله عز وجل دين الشيطان يورد النار ودين الإسلام يورد الجنة ما الفرق بينها فالجهاد في الإسلام ليس الغرض منه الطمع في أموال الناس او قتل الناس انما الغرض منه إخراج الناس من الظلومات إلى النور كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد هذا هو الغرض فالمشرك غير الكتاب يخير بين أمرين إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يقاتل لا ثالث لهما هذا هو الذي مشى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يوصي أصحابه إذا كون جيشا أو سرية فإنه يأمرهم فيقول اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر ذلة ولا تقتلوا وليدا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا وكان ينهى عن قتل النساء وقتل الشيوخ الكبار من المشركين الذين لا يقاتلون وينهى عن قتل الرهبان الذين تفروا في صوامعهم لأن هؤلاء لا يقاتلون ولا يدعون إلى الكفر إنما هم مقتصر كفرهم عليهم أما المشرك والكافر الذي ينشر الكفر والشرك هذا يقاتل فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير هذا تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المنافقين ومع الكفار المنافقون كان يقبل منهم إظهارهم الإسلام ويكل سرائرهم إلى الله والله جل وعلا هو الذي فضحهم وبين مخازيهم وصار يقرأ، تقرأ صفاتهم والنبي صلى الله عليه وسلم بين صفات المنافقين ووضحها حتى يحذرها المسلمون هذا من جهادهم من جهاد المنافقين أنه يبين معنى النفاق ويبين صفات المنافقين ويرد على شبهاتهم هذا هو جهاد المنافقين أما القتل بالسلاح لا لأنهم يظهرون الإسلام ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما آداه بعض المنافقين قالوا له صلى الله عليه وسلم لما لا يقتل قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ناس يظهرون الإسلام ويقتلون الناس يقولون المسلمين يقتلون أخوانهم فالرسول صلى الله عليه وسلم درأ مفسدة أكبر وهي الصد عن الإسلام بهذه الحجة وإلا قتل المنافق مصلحة بلا شك لكن يترتب عليه مفسدة أكبر فالمنافق لا يقتل وإنما يكف شره برد شبهاته وبيان صفاته ومخازيه حتى يفتضح وحتى يحذره الناس هذا هو تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الطائفتين الكفار والمنافقين والكفار على فريق فريقين كما سمعتم أهل كتاب غير أهل كتاب كل فريق له حكمه فلما شرع الله الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم بادر وأنشأ الجيوش وقادها بنفسه صلى الله عليه وسلم قادها في بدر وقادها في أحد وقادها في, الـ في, الـ في الأحزاب وقادها في فتح مكة وقادها في غزوة حنين وغزوة الطايف كل هذا بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم يخوض المعارك صلى الله عليه وسلم يخوض ويقود المسلمين ويكون أقرب المسلمين للعدو ويتقي به المسلمون لأنه صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس وكان أجود الناس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 على الجيش أو على السرية ويوصيه بنفسه وبمن معه لفقو الله عز وجل ويوصيه أيضا بالسياسة مع الكفار لأنه لا يعتدي لا يخون عهدا ولا يغدر مع الكفار ولا يقتلون من لا يقاتل من الكفار من النساء والصديان وكبار السن والرهبان لا, لا يقتلون هؤلاء وإنما يقاتلون الذين لهم شوكة وينشرون الكفر والشرك ويقاومون الدعوة هؤلاء هم الذين يقاتلون حتى يقضى على شرهم أو يدخلوا في الإسلام, أو يدخلوا في الإسلام وجاء في الحديث عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل كيف ذلك؟ يقاتلون ويؤسرون في المعركة بالسلاسل ثم يسلمون يدخلون الجنة فكان ذلك خيرا لهم يقادون إلى الجنة بالسلاسل هذا من العجر هذا من العجب فدل على أن الجهاد في سبيل الله ليس الغرض منه الاعتداء على الناس والوحشية كما يقولون والطمع في أموال الناس والإرهاب كما يسمونه لا الغرض مصلحة البشرية مصلحة البشرية مصلحة الكفار هم أنفسهم نحن نخسر أموال ونخسر نفوسنا وجنودنا وأولادنا نحن أكثر أكثر منهم مشقة ولكن نصبر في سبيل الله عز وجل نصبر في سبيل الله ونبدل في سبيل الله من أجل إنقاذ الناس من الكفر إلى الإيمان إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون نحن نجد من المشقة في الجهاد والقتل والجراح وإنفاق الأموال أكثر مما, مما يجده الكفار ولكن هذا في سبيل الله عز وجل وفي طاعة الله وفي مصلحة البشرية يعني نترك البشرية للكفر والشرك والطواغيط التي ستتحكم في عباد الله نتركهم وقد أنزل الله علينا هذا الكتاب لإخراج الناس من الظلمات إلى النوم النبي صلى الله عليه وسلم قام بالجهاد كما أمره ربه وجاهد حتى فتح الله عليه خيبر فتح الله عليه خيبر بعد صلح الحديبية وأدل الله اليهود ثم فتح الله عليه مكة الفتح الأكبر السنة الثامنة من الهجرة وأنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح لحمد ربك واستغفروا إنه كان توابا لما فتح الله مكة لرسوله وللمسلمين العرب أدركوا أنهم الآن وقعوا في الخطر لأن مكة وقريش هم شوكة العرب فإذا سقطت قريش إذا سقطت قريش سقط العرب فلما سقطت قريش عند ذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أن هذا الدين هو دين الحق أن هذا الدين هو دين الحق وأنه لو كان باطلاً لم استمر ويقوموا مضى مع هذه المشاق ومع هذه العقبات عرفوا أنه دين الحق فجاءوا جاءوا وبايعوا النبي جاءوا أفواجاً ما بفرات جاءوا أفواجاً من القبائل يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام لأنه ظهر لهم حقيقة الإسلام وظهر لهم حقيقة الجهاد بسبيل الله وأدركوا أنهم محطئون في تأخرهم عن قبول الإسلام أدركوا خطأهم فجاء الكثير منهم وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله عز وجل وأنزل الله عليه قبل وفاته اليوم أكملت لكم دينكم وأثممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أنزل الله هذه الآية على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع وما بعدها صلى الله عليه وسلم إلا شهرين وأياما وتوفاه الله عز وجل وكان هذا معنى قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك هذا إشارة إلى قرب أجله صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وبهذا تحقق وعد الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون المشركون كرهوا هذا الدين وحاولوا الوقوف في وجهه بكل ما قوثوا من القوة ولم يستطيعوا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كرهوا الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقد أظهره الله قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تمدد في المشارق والمغارب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وسقطت دولة الفرص ودولة الروم تحت حكم الإسلام بلغت دين المشارق والمغارب هذا قوله تعالى يظهره على الدين كله ولو كره المشركون فالواجب على المسلمين اليوم الصبر على هذا الدين وأن لا يلتفت إلى إرجاف المرجفين من الكفرة والمنافقين في الداخل والخارج أن لا يلتفت إلى تهديدات الكفار أن يثبتوا على دينهم أن يثبتوا على دينهم فإن الله معهم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا بهذا الشرف وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط لكن هذا يحتاج إلى إيمان ويقين ويحتاج إلى صدر وثبات ويحتاج إلى أن لا نلتفت لتهديدات الكفار ولا وعيد الكفار أبدا لأننا على دين الحق وهم على دين الباطل هم على الباطل ونحن على الحق والحمد لله والحق منصور وثابت لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم الطائفة المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قال من هي يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه وأصحابه هذه هي الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجر وهي الباقية إذا أن تقوم الساعة ولو كره المشركون وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين شكر الله في فضيلة الشيخ صالح ما قدم وإن يدي الحقيقة الكهير من الأسئلة في صد الموضوع وأكثرها ليست كذلك لكن من الأسئلة التي تتعلق بالموضوع سؤال عن حكم التعامل مع الكفار من حيث استخدامهم إلى هذه هذه البلد التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها أخرج المشركين من جزيرة العرب لا يجوز استقدام الكفار إلى هذه البلد يجل خدمة في البيوت أو الشركات ما دام يوجد, ما دام يوجد من المسلمين من يقوم بالأعمال فلا يجوز استقدام الكفاف إلا لأعمال يضطر إليها المسلمون ولا يوجد من يقوم بها من المسلمين أنا بس النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم استأجر عبد الله بن ورائق الليثي وكان مشركا استأجره ليدله على طريق الهجرة فإذا لم يوجد من يقوم بالعمل الذي المسلمون يضطرون إليه إلا كافر يستقدم وإذا استقدم فإنه يكون مستأمنا يكون مستأمنا ليس له دخل في شؤون المسلمين وإنما يقتصر على عمله ولا يقيم في بلاد المسلمين ويسكن وإنما يؤدي العمل ثم يرجع إلى بلاد هذا يجوز عند الضرورة نعم نعم نعم إذا لم نحتج إليهم نخرجهم وإذا, وإذا أراد السكنة والتملك نطردهم لا نخلهم يتملكون ويسكنون نعم. وتعامل مع المضبطين إذا كان فيهم كفار أو منافقين أو أصحاب بدعا فعامل معهم بالدعوة إلى الله أن تؤدي عملك المنوط بك وتدعو هؤلاء إلى الإسلام وإذا حصل منهم شيء يسيء إلى الإسلام فإنك تنكر عليهم أو تبلغ أمن يأخذ على أيديهم نعم. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن بعض الكفار جاءه قول الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء فما حكم لعن الكافر خصوصا في دعاء القنوت هذا لعن المعين رسول صلى الله عليه وسلم لعنوا ناسا بأعيانهم فلانا وفلانا وكان الله يعلم أنهم سيسلمون فأسلم هؤلاء وحسن إسلامهم ولهذا قال جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وقد تاب الله على هؤلاء فأسلموا نعم الله علم, ش... علم ما لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم من أحواله كيف يتعامل الإخوة المسلمون في الأقليات المسلمة مع حكوماته المكافرة أول شيء أنه ما يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفار وهو يقدر على الهجرة إلى بلاد المسلم فإن كانت إقامته محددة ما هي وإنما هو سفر لعلاج أو لتعلم شيء لا يوجد في بلاد المسلمين والمسلمون بحاجة إليه أو لتجارة أو للدعوة إلى الله عز وجل فهذه الإقامة المحددة تجوز للحاجة ثم يرجع مع التمسك لدينه وإظهار دين الإسلام وعدم عدم المداهنة لدين الله عز وجل نعم هذا سؤال عن ما يسمى بالحوار الوطني هل يجوز أن يقام ويستمع له ويتابع ما استفتون فيه علشان بيّن حكمه ما استفتون فيه ومدى ما استفتون فيكون أمره معلّق بمن أقامه هو المسؤول أمام الله سبحانه وتعالى نعم في قوله سبحانه وتعالى ولا تقصد أنفسكم هذا نص في مسألة قتل النفس فما هو المخصص لهذه الآية في القول بجواز العمليات الاستشهادية عندما يقول بجوازها مع أن المصلحة لا تقدم على النص يا أخي اللي أفتب بجوازها هذا هو اللي يسأل أنا ما شكيت بهذا هو اللي يسأل عن دليله وعن شبهته في فتوى وتخصيص هذه الآية ولا تقتلوا أمفسكم نعم سؤال على مقاطعة المنتجات الكافرة المقاطعة الفردية لا تدي شئاً لكن إذا أمر ولي الأمر بمقاطعتها وقاطعتها المسلمون أو الرَّعية كلهم فهذا يضر الكافر بلا شئ إذا قاطعتها الدولة فهذا يضر الكفار أما إذا قاطعتها فرد أو أفراد هذا ما يضر الكفار إذ ان قاطعتها فرد أو يوجد المئات والآلاف لمن يشترونها نعم إذا نقض العهد مع المسلمين رؤساء الكفار فهل يؤاخذ به فعوبهم نعم إذا نقض العهد مع المسلمين رؤساء الكفار فهل يؤاخذ به فعوبهم يقاتلون يقاتلون إذا نقض العهد فإنهم يقاتلون وشعوبهم تبع لهم شعوبهم تبع لهم من قاتل من شعوبهم يقاتل أما من لم يقاتل فإنه يسعى كما سبق نعم نسبة للأحداث الأخيرة حكم على كثير من الناس وأنهم قوارب وإن نقضوا من... من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكهر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون فهم يقاتلون ومن قاتل معهم من شعوبهم يقاتل أما من كف عن القتال ولم يقاتل فهذا يكف عنه نعم نسبة لأحداث الأخيرة حضرة الشيخ يكثر الكلام من من الناس يحكم على بعض منهم خوارج أو بغاة أو... فأرجو التوضيح بين الخوارج والبغاة وما إلى ذلك من الأوصاف البغاة غير الخوارج خوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك أولئك هم الخوارج والذين يستحلون دماء المسلمين ويشقون عصى الطاعة هؤلاء هم الخوارج أما البواد فهم الذين يخرجون عن الطاعة عن طاعة ولي الأمر ويخاف منهم على المسلمين فهؤلاء يقاتلون كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعجل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فالباغي يقاتل كفا لشره نعم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحفه جزى الله فضيلة الشيخ خيرا لزاه وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسيدات الرعاية الاسلاميه بالرياض والسلام عليكم احفظ الله وبركاته مع تحياتي اخوانكم في موقع التوحيد التوحيد دوت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته